إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من, من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا وجد له ومن يوحده فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ن ه ولا ب د ولا م ظ ي ر ة ولا شكيد له و أ ش ه د ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خ ط ق ه وحبيبه بدا ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ونصح ا ل أ م ة وجاهد في سبيل الله حتى أ ت ى اليقين ف ض ل ل ه م ت ز ي د عنا وعن الاسلام خ ل ر ما لا زلت بهم نبيا عن ر م ه ا ت ه ورسولا عن قومه وارض اللهم عن الصحابه الطيبين واعلموا ما شاء طريقهم وقد تجعل اسرهم الى يوم الدين يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 ومن يزع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد فان اصرف الحديث ف ل ا الله تعالى و أ ح س ن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها كل محدثه ا ل ب د ع ة كل بدعه ضلاله كل ضلاله في الله اصير اخواني مع شر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل ر ا د خ ل ن ي له ل و إ ي ا ك م تقواه السبع و ا ل ع ا ف ي 私たちのお話を聞いているのは、私たちのお話を聞いているのは、私たちのお話を聞いは、私たのお話を聞いているのは、を聞いて私たちのお話を聞いているのは、私たちのお話をるいは、をるる。 وقلنا ي ر ي ا م فعله انه لا يوجد على وجه الارض احد ا قط الا وعنده شعور بالمسؤوليه فان وجد احدا ليس عنده شعور بالمسؤوليه قط ليس عندهم شعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة هذا ل وتحدثنا وقلنا الذي يعنينا هو الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين يعني ما هي مسؤوليتك تجاه د ي ن ومسؤوليتك تجاه ا خ و ا ن المسلمين ك ن ا هذا الذي ع ا ن ي ن ا وتكلمنا عنه من اهداف ا ل ش ر ع ي ة ونلخص ما ذكرناه حتى يتصل الكلام م ع ض ه ببعض أ ن ا ل إ ن س ا ن ذ ا ت ر ب ى على هذا المعلم ويؤثر فيه ويختلط بشحمه و ب ا ع ظ م ه ويتردد في قلبه الا من خلال امرين ا ل أ و ل اليوم ان شاء ا ل سنتكلم عن مش معنى لا من لوازم الشعور بالمسؤوليه تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين بمعنى أ ن ا لما تكلمت بالشخص الناطق What is it? Yeah, that's、yeah. yeah. it. والادله على ذلك ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلمين من حديث زينب بنت جاح الشهر رضي الله عنها انها قالت س سيعم الحذاء على اهل الارض وفي اصبع الحد من حديث ابن ع م ا ل بن رشيد you <laughs> you、uh -huh. متولد من الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة فمن ادعى ا ل ت ر ب ي ة على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة ولم ي ظ م تجاه عليهم أن المنكر عليهم أ ن يغيروا هذا ا ل م ك ر ما الدليل على انه يجب على المسلمين أ ن يغيروا ا ل م ك ر الدليل ما ر ا ه ا ل إ م ا م ا ل مسلم في ص ح ي ح من حديث ابي سعيد الخلود ولم يقل ثم يغيره او ويغيره ف ن ي غ ي ر ه اللسان الذي تريد التعقيب والمباشره يعني رايت المنكر غير لا تقبل ولا تشوف ولا تعدل من راى منكم منكرا فليغيره ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده وسيخسر توصيله فاذا يستطع فاللسان 私たちは。<laughs> <laughs> وفي هذا الحد يجب ع ل ى ايضا أ ن اغير م ن ي و ن الا اين ولايتك واين عبارتك على اهل بيتك فلما وضعت يده على شيء صافحه و ل ي س ف ا ل ا ع ا تستقيم أ م و ر ن ا و إ ن ا فانزل علينا الامر ربنا ك ن الافراح و ح ب و ا ن هي راي العلماء ا ل ا ك س ت م ع هنا ت ا ه ي ل ا ل ي ا ء سيقطع إ ل ى ط و ا ب ط الاشمعه تم كلمه ا ا ن عملها احنا عندنا اصول و ل د ي ن نسير من خ ل ا ل ه ولي ا ل م ر قدره الضر سواء ك ا ن ولي امر المسلمين او ولي امر ا ل ا ص ر ده قدره الضر اما ا ح ا د ي ل رعيده بعضهم ببعض سنتردف بنراعي المصلحه والمفسده ونراعي اعواق التغيير المنتظره فان ك ذ ا التغيير في ديانتك سيترتب عليه مفسده يقدم على الظن فلا يحل لك ب ط ر ق ه ان تغيره ان ا ي ر ت ه تاسما ا م س ت م ي ن يلعب طوره وطم ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنبد ش ي ر بالنبد ش ي ر اللي هي ا ل ط و ر و ا ل ض م وكل شيء ف ك أ ن م ج غمس ي د ي ن في لعب خنزير ولده ثم ق ا ب ليصمت م ع ا ي ده النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الناس هنا اللي يلعب بحياته وبعد م خلصت اي ع ر ض م ص ل ح ة شان من وضع يده في لحم خنزير ودوده ل ثم قام ا ل م ص ر خ وهذه الالعاب لابناء المسلمين محرمه بغض النظر لمقابل ع او ل ت مضاع على ل غ ي ة تأكد ر مقابل ت و ل م ا ب و ش شراءه وتكون ذاته بحيث بس يريد منكم اخواني ان نعرف موطن ا ل خ ل ق فيه اين موطن ا ل خ ل ق فاذا عرفناه نستعين او نزلناه تم ب ا ل ن س ب ة ل ت ا ه ي من ا ل م ب و ب ي ه الطيبه ل ل ا ث ا في نفسنا ان الخلاصه غير الشركه ترى من الاسهم التي كانت تلتقي ب ا ل م ح ا ة ه ا ل ي ت ل ت وهي التغيير ا ل ل س ا ن بنص الحدث فان لم يستطع فاللسان ان لم يستطع يعني معناه ماذا عليه حالات معينه عكس عن التغيير ب ي ل ك عكس دين العلماء قال نعيم اما عكس الحسي واما عكس المعنوي عكس حسي يعني ضعيف ا ل ب ن ي ة ماذا تمكن من إ ز ا ل ة المنكر بيده عنده شكل شد من هذا الطبيب بس عكس حسي عكس حسي طيب عكس المعنوي أ و تبنوا من تغيير المنكر نفسه اعظم أ و م ك ن ع ش ا ن د اذا كان التغيير ا ا ل ج د ا ن ت ه ن ا منه ما حدش ا ر منه قال و من المعروف ت ر ا فان لم يستطع فبلسان خلاص المرحله الثانيه يغير المنكر بلسان يعني انتقد هكذا هذا لا ي ل و ك هل انت ه أ ي تكلم بالوعظ و ب الارشاد أ و باستخدام بعض الالفاظ ا ل ش د ي د ة التي ت ن ا س ب مع ا ل ح ا ل حسب ما ي ت ر ا تغيير ب اذا ل تغيير باليد ن س ا ط ب ما س ج تغيير باللسان ى على ش ع و ر ا م و ولد ل ي ل ق ف ط ر ك تغيير اليد و ذ ه ا يغير ب اللسان الجواب لا يغير ل أ ن التغيير باللسان م ث ل عند العكس عن التغيير باليد فصعب واحد باليد باللسان من اخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يستطع ف ا ل س ا ن ه هل أ ن ه وصل إ ل ى م ر ح ل ة عقد على التغيير ب ا ل ن س ا ن اذ الثالث انك حلاليا في ا ل ط و ا ئ د والضوابط الشرعيه منعته انه هو ي ض ي ر ب ا ل ن س ا ن ز ي د ي احنا ق ل لولا ا ل ك ل ا ا ل م م ك ن صدر ممن ن هم تحت ولادتك و أ ن ت ولي امنك طيب منعكسك خ ل المنكر ص د ر من ولي أ م ل ك وهو و لي ا ل أ م ر بشر واخي البلد وطالما بشر ا ح ت م ا ل ي ة الخطر عليه و ا ل د طيب خلي ا ع ت ى شعب في بلد ابيك و ص د ر المنكر من أ م ك أ و من أ ب ي ك كيف يتم ا ل ت د ي ن كل ذلك أ و ل شيء ان سفر المنكر من ولي ك ل ل ا د ه و السلطان الاعظم لهو خليفه ففي هذه ا ل ح ا ل يجب وجوبا عن ا ل م على ا ل ر ع ي أ ن ت ق ف ولا تتكلم عن وريث الامر ب إ س م ه أ ن ه فعل كذا وكذا وكذا وهذا منكر ولا يقصد الله بل حلولتك يعني الكتب لا ملكوش من استطاع منه ان يذهب اليه وياخذ ب ي ه ويخلو به وينصحه ويحتسب عليه له ذلك ومن عجز سقط عنه ا ل أ ر ض ولكل وجهته واوليه ت ت و ق شرعي ا ل ع ب د ل ا ن ب ي د عنه ايضا قد ى و م ك ص ل ر من أ ب ي ك أ و من أ م ك أ و من امك ت ا و ي ك امر العلماء قال ما فيش اي حد واحد بس التوكل و ا ل ر ف ق بالكلام والتغيير ب ا ل ن س ا ء كما قال خالد الرحمن لابيه يا أ ب ت إ ن ي أ خ ا ف أ ن يمسك عذاب من الرحمن ف ت ك و ل للشيطان وليك يا ابت وحب ا صدر المنكر من ابيك أ و من أ م ك أو من أمك من لا بد أ ن يكون عند الاب تتهمناه التغيير بالنساء فقط ولاستخدام ا الالفاظ ا ل ط ي ب ة ولا يحب لك ان ترفع صوتا أ و أ ن تستخدم أ ل ف ا ظ ا خشنه ل أ ن الذي فعل المنكر هو الاب او الام مطهر م ه م ة طيبا فان لم تستطع فليس طيب ف إ ن لم يستطع قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقرب به اما ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة التغيير ب ا ل ق ر ب أ ق و ل ما تسمعون و أ ع و ذ ب ا ل ل أ ن ذكركم به وانسان واستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين ل ه الحمد الحسن والسلام و ا ل ش ر ي ل و أ ش ر ع إ ل ى إ ل ه الا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أ ج م ع ي ن ورازقهم فما من د ا ب ل في الارض إ ل ا على الله ن ز ق ه ا ويعمل وصف ح ل ل ه واستودعها كل في كتاب ا ل مبين اخواننا ل المسلمين مشتر التغيير بالقلب تغيير المنكر بالقلب ب ج ه ا ل خاص بلسان الدهن ب ا ل ق ا ل ب ا ب ت د ا ء من ترك التغيير بالقلب يعني لم يغير مغنيا هل ن و ل عجز باليد وعجز باللسان لا المنقب باللسان دائما ي و ج اللسان قالوا له ان تكلمت سنقطع ل س ا ن ه فسفه وفي هذه الحاله مغرى و ي د ن له السطوط طيب ينتقل بعد ذلك إ ل ى مرحله تغيير للقلب كما هو في أ و ل الكلام مفيش حد استنى لا أ س ت ط ي ع أ ن أ غ ي ر القلب ان لم تاتمر الصوت ف إ ن قال رجل أ ع ب ث عن التغيير ب ا ل ق ل ب فليعلم أ ن قلبه د هذا ليس فيه من ا ل إ ي م ا ن مثقال ح ب ة من خردل ما الصائب كلام ا ل ن ي صلى الله و س ل وليس بعد ذلك من ا ل إ ي م ا ن مثقال ح ب ة من خردل انت لو طرح التغيير بالقلب و ع ل ي ه كيف يتم التغيير بالطاقه بيدك ت ق ص ر المنكر اللي ابنك عمل وربتك ي عملته أ و م و ا ت ك ع م ل ه أ و المايك بتاعك عمل و أ ن ت كلمه ا ل م س ت ر ي ن تكسروا في ايدك انت مالي الامر طيب بالنساء Thank、you أ ن يكون للكلام اثر في الواقع منكراه ما اكثرها دون مراعاه لنص ولا بعف ولا ل م ص ا ل الناس المنكرات صدرت من معتبر ماذا اقول ف أ ق ا م م ه ت م ن ب ا م ي ر و إ ل ى من ن ذ ه ب إ ع ل م ب إ ك م ا ل العلماء ولم يخالف في ذلك احد الارض ولم ي ق و العلماء أ ع ل م الشافعي و أ ح م د و م ا ل ك ومن اوثان وليس ا بن سعد وابن ت ي م ي ة وابن حارب هذا الذي أ ع م ل ه لان هؤلاء ا ل س ن ة أ ه ل لنا بالدين كاملا غير منقوص كامل عبد ب إ ج م ا ع العلماء أ ن إ ق ا م ة ا ل م ا س حرام ولد عقل وغلاء لم يخالف ذلك لذلك من فتره كثيره اقرا في فتاوى ض ا س ا ل ا ش ت ا و المصري ف في ت و ى س وسط ا ي ل ف ق ي ه فكان من جواب الشيخ محمد ب شيد عليه رحمه الله قال واما اخذ الاجر على قراءه القران محرم بلا خلاف أ ن ا كلمت ع ن ش ك ر ه ل أ ص ح ا ب المؤسسه ا ل ت ص م ي م ي you يبقى يرفع معصيه واحده مني الولد أ ق ا م ما تمن بهذه البلد حق واحد في ش ر ق من هذا ومن الذي خدم لك يبقى تغيير القلب ينسب م ر ا ض ر ه المكان ط ر و ن الرجل بدا يعمل المعصيه بعد فعله لم تكن تسمعه لا ي ح ب لك كذلك الافراح لا يحل منطقيا ب أ ي ع ا ل من احد وعليه نستطيع أ ن نتكلم بهذا ا ل ح ق الشرعي بملء الفم ونحن في غ ا ي ة الطمانين والثبات كل من شرد في ه د ع ة المنكر من قارئ أ و من صاحب فراشه او من ت م ز ي ع مشروبات وخلاف ا ل أ ج ر الذي ت ف و ه حرام و ل أ ك د ل ا و ا ل الناس للباطل 私たちはこのように見えることができない。 او اتباعا للهوى وحبا للظهور و ا ل ر ي ا ب لذلك عند الامام م نحو الغرير لما تول عثمان ل ن عفان خلافه ارسل الى عائشه رضي الله عنها الى بيت خليل الى بيت ع م ل الى ب ا ل تقويه ا ل م الوحيد إ ل ى غير ذلك مما نسمعه من ا ل كلام أ ص ل ع لوثنه ى ع ظ ي م ة من التمس رضا الناس ب ص ح ة الله وكله الله الى الناس ومن التمس رضا الله ب ص ح ة الناس كفاه الله م ه ن ة الناس, الناس. يبقى سبيل المنكر بالقبر ف ل ت ف ر د يستنسل م غ ا م ر ه المكان ف َ ن ا رح ُ ذ َ ك ر ه م ِ ن َّ ا ل م ُ ص ِ ي ب َ ت َ جل َ ا َ ذ ه ُ وسيم َِْ ه كل هذا ََ مخالف َُِ ل ش َ ر ي ع َ ة ِ الله ِ عز ََّ وجل أ ا ل ا د ي عن ا ل على ان من شروط التذكير بالقلب مغادره المكان في ذكر الله ا ا ص غ ر فلا تقلدوا معهم حتى يخوضوا في حديث الغيره انهم إ ذ ا م س ل ه م رسل رسل الدليل الثاني عند التلميذ الاحمد من حديث ابن مسعود قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم من أ ج ل ذلك قال الله و رغم انه قال ا ل عز و جل و علا س ج د ن ا و عيسى و عيسى و عيسى و ع ي س أ ح م ي س ل و عيسى ح عيسى و عيسى و عيسى و ع ي ل ى الله ع ل ي ه و س ل من م كان م يومي داه و يومي خ ا ه فلا يوم على م ا إ ذ ا ك ي د ي شوفي او صوم وهو عند الامام ح م د وسلامه صحيح ة بروايه ابي سعيد قال عليه ن ر ج ه السلام ن ا أن ي ق و بحق إ ذ ع ل لا يمنعن رجلا هيبه الناس أ ن يقول بحق اذا علمك ت تدب ا والسنة صائحة الإلواز ب طبعجة لأدفة على أن من قبل المكان. لا يحل لك وقال عسى الطريب وإن ان ل ا قولوا لذلك ل ان ط و ا ن ي ن وغيرهم ن حديث سالم بن عتبه بن عمر و يقول سالم وكدا. فنظر ابراهيم الانصاري في ا ل بيت ل دا حكا غريبه ب ي ت ل دا صفار محطوطه على النظام صفار والسماد على الشبابيك جالسه الشباك بالبيتر سطارة م ا ل ا بالمتر يبقى صفار اربعمئه بل ن ا د وحشر ا ل ك ل ا م ب ا ل أ ذ ن اصبحت ا ب ا ل أ ذ ن اصبحت ا ب ح ا ص ب ح ا ص ب ح ا ص ب ح ا ص ب ص ب ح ت ا ص ح ت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح ا ص ب ح اصبحت ب ح ت ا ص ب ي و ت ع ا ج ب أ ب ي و اصبحت ا ب ح ت ا ت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح اصبحت اصبحت ا ص ب ح اصبحت ا ص ب ح ا ص ب ا ص ب كما تعلمون تلبيه ا ل د ع و ة ا يجب وليس شركا إ ل ا ن ل ب ي ا لسان إ ن ي اخر الى جوهر ط و ع ه فشفرينه فاذا دخلت ا ل م ر ا و ا ض ح شاركت أن قد ع م مهدفة ابن اخويا ا لتمزح قبل المعصيه أ و بعض المعصيه اذهب و ا غ ن ي ن وقبل المعصيه اذكره بالله لا يهين ل ك هذا مخالف ط ب م ا بنفسك امام الله و إ ذ ا كان مشارك تحت أ ي اعتبار كل هذه المخالفات ا ل ش ر ع ي ة لا تجوز نؤمن ا شاء ر الله ب ق ي ة العلامات و ا ل أ و ر ا ق التي تدل على أ ن المكلف تربى على معنى م ش ع و ر ب ا ل م س و ل ي ة في ا ل ل ق ا القادم و إ ن شاء الله كل من ا ل خ ت ا ء ثم فيه. أن يكون الكلام تأثير في أ ن يكون ا ل ك ل ا م ت أ ث ي ر في الواقع ولن تتعامل مع المنكرات بالضوابط ا ل ش ر ع ي ة اللهم وفق ولا تؤمرن فيما تحبه وترضاه اللهم وفق ولا تؤمرن فيما تحبه وترضاه اللهم و ف ق ولا تؤمرن فيما تحبه وترضاه اللهم وفقه ولا ت و م ر ن فيما تحبه وترضاه اللهم وفقه ولا تؤمرن فيما تحبه وترضاه اللهم وفقه البطانه الصالحه التي تريهم على الخير وترشدهم بها 「ありがとうございました」<音楽>